بسم الله الرحمن الرحيم والفجر واليالين عشر و الشفع والوتر والليل إذا هل في ذلك قسم الذي حج؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمود الذين جابوا الصخر بالغادي وَفِي ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فَأَكْثَرُوا فيها الفساد فصب عَلَيْهِمْ بُكَاءُ سوط عذاب إن ربك لَذِى الْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فأكرمه ونع. فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا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 جَمَّ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّ دَكَّ وَجَاءَ ربك وَالْمَلَكُ صَفَّ صَفَّ وَجِئَ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 ولا يوثق وساقه أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي فِي عبادي وادخلي جمدي